「あなたはあなたの手を借り ا ل れたんだ」 「す ل ه إلا ا い ل ه أ ق ي م و ا ل ف و ف ك م و ا ع ت د ل و ا ك و ر ا ل ف و ف ك ب و الله اكبر الله أ ك ب ر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 アミン ومن ي ج ا س من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه عن سبيل الله عن ليضل سبيل في الدين عطفه له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 و م ا لا ينفع ه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير すみません。 موسوعه ا ل ن ا ب ل ي للعلوم الاسلاميه الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ج م ي ا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 فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وكذلك、の手を借りてくれた人たちの手を借りてくれた人たちの手を借りてくれたたを借りてくた人たてくたたちの手たをた人たちのたをたたたたたたたた